تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار.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 تمتعوا فان مصيركم الى النار